بوك تو چتيرسة اي داوت تسعة واربعون, تسعة واربعون. الرياضة. الرياضة. هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضه؟ دا، نعم، ينبغي ان اتحرك. نعم، يجب ان اتحرك. اودا انا مشترك في ناد رياضي. انا مشترك في نادي رياضي. ني ايغرايم نلعب كرة القدم نلعب كرة القدم بونياكوجا بووومي احيانا نسبح احيانا نسبح او نركب الدراجات أو نركب الدراجات. في نشي غراد يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. إيما سشتو باسين ساساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا ايمي جولف اڛته ويوجد ملعب جولف, ويوجد ملعب جولف. ماذا يوجد في تلفزيون ماذا يوجد في التلفزيون؟ تكمو دافت فوتبولن ماتش. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. نيمسكي يت أودبور إغراي سريشتو المنتخب الالماني يلعب ضد المنتخب الانجليزي. Ел Мунтехаб ел Мани Ялаб Дуд Ел Мунтехаб ел Инглизи Кой печели Мансаяфуз яфуз? Нямам представа Ледри Ледри В момента резултата е равен. حاليا تعادل. حاليا تعادل الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا سيغا بيرت دوسبا توجد ضربه جزاء الان توجد جزاء جو هدف 1-0